بسم الله الرحمن الرحيم بناو إخوائي بخشن مهربان إذا وقعت الواقعة كاتك روداوي قوري قيامة رويدا ليس لوقعتها كاببه. لرودان داهز دروغ ما نغنيا خافضة رافعة نزم كرويك كو برسكر نوية بوكسي چيتر إذا رجت الأرض رجا وبستت الجبال بس فكانت هباء منبثا كاتي كزويه نراء زولان بزولاني چتون وشاخكان زور ورد کران بورد کردن وبون بتفوتوزي پرشو بلاو وكن جان ثلاثه وايد ابن سيكوم الادوار وجدا اصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه انت يران الى العراس كم يران الى العراس واصحاب المشامه ما أصحاب المشامه ويا لايتب الى كم وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَفِيش كوت وكان هرخويا نن بيشكوتو أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ أبانا نزي كاني بارقاي خوا ربي جنات النعيم لبهشتاني پرناز نعمتان ظلت من الأولين وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ كُمَلِّي شِزُورٌ لَجَلَانِ فَشِنَانَ وَكَمَايَ كَلَفَشِنَانَ لَأُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَسُرُرِ مَوْبُونَ مُتَكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ لَسَرْقَنَ فَوْقُ كُرْسِيَ تَنْرَأُ بَأَلْطُونَ حَالَ أَدَنَ وَلَسَرِيَ يقوف عليهم ولدان مخلدون. تزلابيهم شيء بسريان دادرن. بأكواب وأباريق وكأس من ماعين. ببرداخ سراحي وقلاسي فلشراب سرتا ويروان. لا يصدعون عنها ولا ين. فُن نصريه فيدشه نصر خوش ابن في وفاكهه من ما يتغيرون ميوهاتك خويه انهلب جيرن ولحم طير من يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحورياني تاوغشوبالك وقمرواريناوس دفوا جزاء بما كانوا يعملون عن بهران لباداشت أوكر دوانيك أنزاميا أدا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما نابيستن لو بهشتان دا نقصي به إلا قيلا سلاما سلاما زق لو سلام كردن لا يكتري وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ويراني لا راس كم يراني لا راس في صدر مخدود وطلحم مبود وظل ممدود لجرسى بري داري سدرى بيدرك وداري موزي هنراو بهش وموز وسيبري بردوام وماء مسكوب وآبي تفغى وآبي روان وفاكهة كثيرة لا مققوعة ولا ممنوعة ومیوهات زور که هر جیس توامنا به قدغجنا کرا وفرش مرسوعة انا انشأناهن انشاء و بالا بزر و براز که ایم درست مان کردون بدرست کردن یه چیز ارجوان. فجاءا نه آبکارا عربات رابا لاصحاب اليمين. و جیرومان بکسانه، اين دارانی ها و تمنان، بوياران ليراست. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ كَمَا لِجِزْرٍ لَقَلَانِ پِشِينَان كَمَا لِجِزْرٍ لَپَاشِينَان أُمَّتِي مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَال وَهَاوْرِيَانِ لَيْثَب كَم هَاوْرِيَانِ لَيْثَب بِاسْمٍ مِّنْ وَحَمِيم لنا قريد وزخوا آوي لكل دان وظل من يحموم ولسي بريد سردوك لرجدان لا بارد ولا كريم نفينكو نكلتي شيها إنهم كانوا قبل ذلك چونکە بەڕاستی ئەمانە لەمەو پێش خۆشگوزەران بوون وان ڕون عل الحن العیم وە بەردەوام بوون لەسەر گوناهە گەورەکە هاوەڵدانان ها بۆ خوا ان قولون ئا متنا ونا تاباوعاما ودعان ود اه اگر مردينو بوين بخولو اسچي رزيو اه اي زندو اكرينو او آباؤنا الأولون ياخد باو باپيران ما زندو اكرينو قل إن الأولين لَمَّا جَئْنَا إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ أي محمد صلى الله عليه وسلم بل به گمان همو پیشینان و پاشینان کود ابن ولجوانگی روزی دیاری کراودا ثمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ باشان اي و اي قمرايان لا من شجر من زقوم بيجمان لبريد رختي جقنمود دخون فمالئون من البكون جاورجي خوتاني لفردكن فشاربون عليه من الحميم ان ذا او كلوي بسرداد خنوا فشاربون شرب الهيم دي خونوا وكو خارنوا هذا ندلهم يوم الدين أمامي واندار أواني الروج قيام الداء نحن خلقناكم فلولا تصدقون اي مدرستمان كردون اي بوبروانا كان بزندوبونوا أفرأيتم لا تمنون ذا فهم بلن او من يكد رجنا ومن تخلقونه أم نحن الخالقون يا اي مين نحن قدرنا بنكم الموت وما نحن بمسبوقين إيماننا وتعبدنا مدين من دانا ووكسب يجد صلاته إيمانا كبيرا. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في لا تعلمون. كل زيادته ونوي تربينين ودروس تنبكين وبشواك هيت إلى قد ولقد نشأة الأولى فلولا تذكرون سوين بخوا بيقمان ايو لبديهنان يكمي آقادارا اتربو بيرناك نوا أفرأيتم ما تحرثون جابين أو تووي كديتين أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون يا اي يا اي ما يديروين لو نشاء لجعلناه قاما فظننتم تفكهون اجر بما ويتا يا اروى وما عند جرابك ذكر بقسي بكلب تَتَنُودْ بَرَاسِتِي زَرَلَ لِكَوْتُهِ آمِينٌ، بل نحن محرومون، بل كُوَّامَ لَرَزْقِ بِبَشِينٍ، أَفَرَأِيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، زَبِّيْنَ بَلِنَ أَوْ أَوْيِكَ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ؟ اي اي والا هورو يا اي ما دي لو نساء جعلناه عجاجا فلولا تشكرون اگر بما ويستا دمان کر با اوه چي سفيري طال اتر بوس فاسي خواناكن افرأيتم النار التي تَمَثَّلَ أَوْ كَرَيْكَ دَائِدَ جِيرْسَنَن أَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ أَيُّ دَارَكَيْتَ بَدِيهَنَاوَ يَا أَيُّ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ایم او آگرمان کردو بەهۆی یادخەرەوەی ئاگری خروی آگری دوزخ و کردو مانتا حوی کلگ لیور گرتن فسبح بسم ربک العظیم یادی پروردگاری گەورەی خود بە پاچی بکە فلا اکسیم بی مواقع نجوم زا بَشْوِينِي هَلْ هَاتُنُ أَوْابُونِي أَسْتِرْكَان وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ بَرَاستي امسوندا اگر بزانن سوندے چيزور گوريہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بِكِتَابٍ مَكْنُون كابے گمان اما قران چي گوريوبريزا لن او كتابة تشارا ودايا كلوح المحفوظة لا يمسه إلا المطهرون جيغل فريشتي باكان كس دستي لنا داد من رب العالمين نردرا وتخوار وللان پر وردقار أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ دَيْ آيَا إِوَبَنْ قُرْآنَ بَاوَرْنَاكًا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَلَدْ يَأْتِي سُبَعَسْ قُزَارِيلَ سَرَّزِيْتَانِ إِوَبَاوَرْنَاهِنًا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ داي بوتي كاتجاني نخوش كتان دقعت جرو. وأنتم حين إذ تنظون. وإيه ولو كاتدى ما شادكَن. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصون. لو كاتدى إيه ملا إيه ونزيك ترين لو كسيلا سلمارق بلام فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ دَيْبَوْتِي أَجَرْ إِوَا زِنْدُو نَاكْرِيَنَوَ وَبَادَاشْ نَادْرِيَنَوَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ روحي مردوكةً بِجَرْنَوَ أَجَرْ رَازْدَكَنْ فَأَمْ إن ذا أجر أو كسيلا جاءنا لا ي لن ذيك رواه بين الأخوة. فروحو وريحان وجنة نعيم أو حسان ووبوني خوش وبهشت فر لنا زن عمتي بوهيا. وأما إن كان من أصحاب اليمين وأجل لها ولاني دست راز به. فسلام لك من أصحاب اليمين أو السلامتي وبيزياني بوتو شنكته لياراني دستي راستي وأما إن كان من المكذبين الضالين برام أقبل بيبا وراني فنزل من حميم وتصليت جحيم او ميوان دار یكي هيدزگار گرما وتون ناو دوزخ هذا لهو حق اليقين براستي او كلام کلم دا باس کرا حقو بيگمان فسبح باسم ربك العظيم زا كوابو بپاچي يادی پر گوري خود بکا